يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقهم من سراب ثم إذا أنتم بشروا ثم إذا أنتم بشروا تنشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون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 ومن آياته يريكم البرق طوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون